فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلا إن ربه كان به بصيرا فلا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 fabashr'um bi'avab nalim illa al-lazhin aamanu wa'amilu s-salih hati lahumu ajurun mamnoon